Alhamdulillah Yurabilame Al-Rahmanya Rahim Malikiya umidin Iyekna Abudua ieka nestain Ihdina Srapu al-mustapeen Srirapa al Ladina anamta layhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا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 وَنَذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نَعْمَةٍ